Inna alhamdulillah, handen wa nasta'inuhu wa in wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa handen maalina. man handen in de handen wa man handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de handen wa de handen in de handen in de handen in de handen in de handen in de wa وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله ذكرنا في الخطبة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات وتوقفنا عند مسألة التأني وعدم الاستعجال، وقلنا أن هذا الخلق يحبه الله سبحانه وتعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان من عادته كان من عادته وحرصه على أمته وشفقته بهم ورقته عليهم، يتعاهد أصحابه بين الفينة والأخرى بالنصيحة وبالموعظة وبالوصية فأوصاهم في هذا الحديث بالأنات بعدم الاستعجال ولكنه لم يقتصر في هذا الحديث على ذكر الأنات فحسب بل ذكر خلقا اخر وهو الحلم ذكر خلقا اخر يحبه الله سبحانه وتعالى لأنه قال للأشجي عبد القيس قال إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنات فذكر الحلم والحلم أيها الأحبة أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب أن يتحكم الإنسان في نفسه عند الغضب وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بعدم الغضب كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني طلب منه الوصية وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتلفظ بالوصية كان من عادته أن يحلل شخصية هذا الإنسان الذي هو جالس أمامه ثم يعطيه الدواء المناسب للمرض الذي هو يعاني منه فقال له لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب والملاحظ أن هذا الرجل ردد على النبي صلى الله عليه وسلم مسألته مرارا وهو يقول له أوصني فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ان يوصيه بأن لا يغضب يقول له لا تغضب وهذا يدل على ان الغضب هو جماع الشر كله والحلم او عكس الغضب هو جماع الخير كله والغضب هذا ايها الاحبه هذا الغضب في حقيقه الامر هو حمق وضعف ومفتاح كل بلاء ولذلك لما قيل لابن المبارك رحمة الله عليه اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال ترك الغضب اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة قال لهم ترك الغضب وشدة الغضب دليل على أن صاحبه فقير في صفاته ضعيف في شخصيته لا علم له بالوسائل النافعة في معالجة الأمور يتعامل مع كل مشكلة يتعرض لها بالبطش وبالقوة وبالتهديد وبالوعيد لأنه كما قال القائل إذا لم يكن في حوستك غير المطرقة فستتعامل مع أي شيء على أنه مسمار. وكثيراً ما يغضب الإنسان فيتلف ماله إما بالحرق أو بالتكسير وكثيراً ما يغضب الإنسان فيطلق زوجته في لحظة الغضب وكثيراً ما يغضب الإنسان فيضرب ولده ضرباً مبرحاً ربما يموت بهذا الضرب وحكي أن رجلاً ان رجلا غضب على ابنه مزق شيئا من اثاث البيت قطع شي في الدار فغضب عليه غضبا شديدا فماذا صنع قام هذا الاب وقيد ابنه من يديه بشده ثم القاه في احدى الغرف وتركه في هذه الغرفه فلما جاء بعد فتره طويله ليفك يديه وجدها قد تصلبت وتغير لونها فلما ذهب به إلى المستشفى وبعد كشف الأطباء عليه قالوا للأب لا بد من قطع يديه وإلا تسمم سائر جسده ومات الطفل فلما أفاق هذا المسكين هذا الطفل الصغير المسكين لما أفاق من العملية ورأى ما حل به نظر إلى أبيه نظرة تدمي القلب وقال له يا أبتي رد إلي يدي ولا أعود لمثل هذا العمل مرة أخرى رد إلي يدي فحل الأسى والحزن في قلب هذا الأب وهو يشاهد هذا المنظر المؤلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليس الشديد ليس القوي القوي من يسرع الناس ويطرحهم أرضا ويغلبهم في المصارعه لا الشديد أو القوي حقيقة من يملك نفسه ويتحكم فيها في لحظة الغضب ويكون بذلك قد تغلب على الشيطان لأن الشيطان هو الذي يلقي هذه الجمرة في قلب الإنسان من أجل أن يغضب أما الإنسان العاقل دائما يتحرس ودائما يعمل على حبس ومنع هذا الغضب ولذلك لما قيل لأحد من السلف أي الرجال أشجع؟ أي الرجال أشجع؟ قال من رد الجهلة بحلمه من استطاع أن يرد الجهلة بماذا بحلمه؟ بشفقته برفقه بلطفه هذا هو الشجاع، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أدركه عربي ذات يوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي أدركه هذا الأعرابي فماذا صنع جبد النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه جبدة قوية شديدة جره من ثيابه جرة قوية يجر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح جبذه جبده قوية حتى أثرت هذه الجبده في صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنقه صلى الله عليه وسلم وانس رضي الله عنه ينظر إلى ذلك ثم قال له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك أي اعطني من مال الله الذي أعطاك اياه وهذا الأسلوب غير مقبول في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقول يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا يجوز للمسلم أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد بل يناديه برسول الله بنبي الله عز وجل فهذا الأسلوب غير مقبول في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب فيه قلة أدب ومع ذلك التفت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على حلمه وشفقته وعظمته التفت فضحك ثم أمر له بعطاء قال لأصحابه اعطوه ما جاء من أجله ويروى أن رجلا قال لأبي بكر رضي الله عنه لاسبنك سبا يدخل معك في القبر فلم يزد أبو بكر على أن قال له لو قال الإنسان لنا هذا الكلام لتعاركنا معه وتشاجرنا ولعلت الأصوات والسباب والشتم ولكن أبو بكر رضي الله عنه وهو من خيرة خلق الله عز وجل لم يزد على أن قال له يدخل معك لا معي فالحلم أيها الأحبة سيد الأخلاق الحلم دلالة الكمال الحلم دلالة الرجوله الحلم دلالة الحكمة وقد جاء في القرآن في فضل كظم الغيث كما تعلمون وهو حبس الغضب جاء في فضله وعد بجنة عرضها السماوات والأرض كما قال الحق سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أيها الأحبة على كل مسلم أن يتحل بهذا الخلق العظيم وإذا شعر الإنسان بشيء من الغضب فعليه بالاستعاذة أن يستعيد بالله العزيز العظيم من الشيطان الرجيم يقول أعود بالله من الشيطان الرجيم وعليه بتغيير الوضع اذا كان قائما فليجلس واذا كان جالسا فليطجع والوضوء ايضا من اسباب كبح الغضب منع الغضب الوضوء نعم فاذا شعر الانسان بشيء من هذا الغضب فليلجا الى هذه التوجيهات النبويه المطهره الحكيمه لطرد الغضب عن نفسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا الى صلاتكم رحمكم الله